الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد هذا إن شاء الله التعليق الأخير على الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن فوزان وذلك لأنني اطلعت على بقية الأسئلة الباقية من هذه الأجوبة فوجدتها مجموعة من الأسئلة تدور حول ولي الأمر وحول الطعن في العلماء وحول الاجتماع وتعريف أهل السنة والجماعة والجماعات الحزبية وما شابه من أسئلة هي في, موضوع في موضوعها عائدة إلى المواضيع السابقة فقد تحدثنا عنها وفصلنا القول فيها وانتهى الأمر بحمد الله أركز أركز على بعض المسائل التي تحتاج إلى تركيز عليها لم نذكر الضوابط فيها أو لم نذكر كلاما مستوفيا لها أو ما يحتاج إلى تنبيه إضافي فقط فيها المسألة الأولى وهي مسألة التعامل مع ولي الأمر قد بينا كيفية التعامل معه وكيفية نصحيه وعدم الخروج عليه لا بالكلمة ولا بغير ذلك من الأمور وذكرنا أنه يجب طاعته في طاعة الله ولا يجوز طاعته في معصية الله إلى آخر ذلك وهذا كله في الحاكم ولي الأمر المسلم وذكرنا الضابط فيه ولي الأمر الكافر أو الحاكم الكافر وكيف يكون التعامل معه بقي الأمر الأخير الذي أريد أن ننبه عليه وهو كان من المسائل التي حصل فيها الزلل والضلال عند الخوارج ويمسلت التفريق بين المسائل التي هي من أعمال ولاة الأمور والمسائل التي لا يختص بها ولاة الأمور يجب علينا أن نعلم أن من المسائل الشرعية ما هي خاصة بولي الأمو يعني لا يجوز لأحد المسلمين أن يتدخل فيها فهي عائدة إلى ولي الأمر لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها ولي الأمر فهو الذي يفعلها وهي واجبة عليه فإن قام بها أجر على ذلك وإن قصر فيها أثم وإن قصر فيها فلا قدرة لنا نحن على أن نتمم التقصير هذا أو أن نستدرك لذلك لم يجعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر من أعمال أحد المسلمين بل جعله من عمل ولي الأمر لأنه يحتاج إلى أمر تدبيري للدولة وليس من عمل الأفراد كما ذكرنا مثال على ذلك موضوع المقاطعة مقاطعة البضائع لدولة معينة هل هذا من عمل أحد الناس أو من عمل الحزبيات أو الجماعات؟ لا لماذا؟ لأن هذه المقاطعة يترتب عليها مفاسد كبيرة ربما تعود على المسلمين ربما أنت تقاطع بضاعة لدولة معينة فيكون الضرر على الدولة المسلمة في المقاطعة أعظم من الضرر الناتج عن هذه المقاطعة لدولة منتجة للبضاعة فهذه المسألة تحتاج إلى حسبة وتحتاج إلى تقدير للمصالح والمفاسد قبل أخذ قرار في شانها فلذلك أمرها يعود إلى ولي الأمر وهي مسألة تتعلق بعلاقات الدول التجارية وهذه قضية أيضا تحتاج إلى حسبة هل من مصلحة الدولة المسلم مقاطعة تلك الدولة الكافرة أم أن مقاطعتها ستعود عليها بالضرر والمفسدة هذه لا ي... هذه هذه القضية لا يمكن لي فرد أن يدرك المصلحة والمفسدة للدولة بل الذي يدرك ذلك هو ولي الأمر بعد دراسة مستوفاه قضية تحتاج إلى بحث ودراسة ومشاريع وأشياء كثيرة أموال تنفق في ذلك ورجال تعمل مش شخص يأتي ويتكلم بفتوى قاطع وينتهي الأمر مش فوضى العملية بهذه الطريق هؤلاء الحزبيون يستغلون عواطف الناس ويخرجون فتاوى كهذه هذا خطأ ما هو هكذا الأمور تسير كذلك أيضا من الأمثلة الجهاد وفرض الجهاد هذا أيضا من عمل ولي الأمر وما زال الأمر على ذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده من الخلفاء الراشدين والذين جاء وعده من الأمراء يتولى أمر الجهاد في سبيل الله ولي الأمر وعلى ذلك كان الصحابة وإمة الإسلام لأن هذه القضية أيضا تحتاج إلى معرفة المصالح والمفاسد التي ستترتب عن موضوع الجهاد وهذه كلها تحتاج إلى دراسة من ولي الأمر فإذا قصر ولي الأمر هو الذي يأثم على ذلك أنت لم يكلفك الله سبحانه وتعالى بهذا العمل فإن أدخلت أنفك وحشرت أنفك في عمل لم يكلفك الله به ونتج عن ذلك مفاسد ومضار ستتحمل نتائج هذه المفاسد التي تحصل وترجع ويرجع أمرها على المسلمين فبدل أن تأتي بثمارها تأتي بمفسدها ومضارها على الإسلام وعلى المسلمين، فيكون عليك تبعات ذلك. هكذا تكون الأمور، وهذا هو هذه هذا المعلوم عند أهل العلم. اقرأوا كتب الفقه، اقرأوا الأحكام السلطانية، فيه منافع كبيرة، وتفهم تفقه في هذه القضايا هذا ما يعني المهم في القضية في النهاية يجب أن تعلم أن هناك أوامر أمر بها ولاة الأمور لماذا جعل ولي الأمر لأنه لا يمكن أن تنظم العلاقات بين الدول إلا عن طريق ولي الأمر لا يمكن أن تضبط الحياة الاجتماعية في داخل الدولة إلا عن طريق ولي الأمر لذلك شرع ولي الأمر <تصفيق> وشرعت له أحكام يجب عليها أن يتقيد بها كي يصلح أحوال المجتمعات ويصلح العلاقات بين المسلمين وغيرهم من الكفار هذا كله من عمل ولي العمر الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لولاة الأمور ما الذي يجب عليهم وما الذي لا يجوز لهم على مدى السنين هذا دين وضعه كي يكون صالحا ومصلحا لكل زمان ومكان لم يوضع لفترة دون فترة هذا ما يجب في هذه القضية وهذا ما أحببت أن ننبه عليه ثم المسألة الأخيرة والتي يتعلق بها المميعة كثيرا مسألة تبديع النووي وابن حجر وابن حزم الذي أثار هذه القضية هم الحددية وتعلق بها المميعة شوف كيف المسألة عكسية الحددية بدعوا النووي وبن حجر وابن حازم ومن كان مثل هؤلاء وأمروا بحرق كتبهم وعدم الانتفاع بها هذه طريقة الحددية قابلهم المميعة فقالوا من حذر من الكتب النووي وبالحجر وبالحزم وأمر بحرقها هذا حدادي طيب وبناء على ذلك إذن فيجوز شوف كيف في البناء فيجوز الأخذ عن كل مبتدع العلم لأنهم مثل ابن حجر والنووي وابن حزم والمحترم فيهم قليلا أحسن حالا منهم قليلا يقول لك لا مش كل المبتدعة لا خلينا عند الذين ننتفع منهم بس شوف كيف صارت الأمور هكذا ونحن لا إفراط ولا تفريط ودائما العدل هو المطلوب في شرع الله والتوسط قلنا لهم نتحاكم إلى منهج السلف رضي الله عنهم في مثل هذا طيب ابن حجر والنووي وابن حزم ومن شابههم هل كانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة لا بارك الله فيكم العلم قاضي ما نستطيع نحن أن نتكلم بشيء من عندنا العلم هو الذي يفصل في هذه القضايا النووي أشعري أشعريته أظهر من عين الشمس ابن حنجر أشعري متخبط في العقيدة ابن حزم قال فيه أهل العلم جهمي وهكذا غيرهم طيب هل نأخذ عنهم العلم أم نحرق كتبهم المسألة لا إفراط ولا تفريق لا نقول لك حرق كتبهم كما تقول الحددية ولا نقيس عليهم غيرهم من رؤوس أهل البدع في هذا الزمن كما تقوله المميعة لماذا؟ قل لك اسمع أولا الذي عليه السلف رضي الله عنهم تعامل مع أهل البدع أو خلينا نذكر لكم القصة الأساسية أصلا في أخذ البدع أو أخذ العلم عن أهل البدع إذا ترتب على تركهم مفسدة لماذا أهل الحديث أجازوا أخذ الحديث عن أهل البدع ورواية الحديث عنهم مع أن هذا مخالف لأصل عندهم وهو هجوب هجر أهل البداي والتحذير منهم هذا مخالف ولكنهم أجازوا مثل هذا وبين السبب علي بن المديني رحمه الله قال إذا تركنا حديث أهل البصرة للقدر وتركنا حديث أهل الكوفة للتشيع وكان بدعة القدر قد انتشرت في البصرة وبدعة التشيع انتشرت في الكوفة ليس اللي موجود في زماننا هذا لا أخف كان لم يوصل بهم الأمر إلى الكفر قال إذا تركنا حديث أهل البصرة للقدر وحديث أهل الكوفة للتشيع خربت الكتب شفت كيف؟ إذا عندي مفسدة هي أكبر من المفسدة الأولى التي قررت لو أننا تركنا حديث أهل البصرة وحديث أهل الكوفة والمحدثون من هاتين البلدتين كثر لخاربة الكتب ضاعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثير وكثير جدا من الأسانيد فيها رجل إما قدر أو شيعي أو خارجي أو مرجع أو مشابه فلو تركنا حديث هؤلاء لذهبت كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وضاعت وأثر ذلك على دين الله وحفظه فصارت عندي مشتتات المفسدة الأولى مجالسة أهل البدع والأخذ عنه وهذا يعرض المسلمين للخطر وهذا ما حصل في عبد الرزاق أخذ التشيع عن الضبي لما ذهب يأخذ عنه الحديث إذن وقعت الفتنة لكنها أخف من إيش من ضياع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكان ارتكاب المفسد الصغرى لدفع المفسد الكبرى هو الواجب الشرعي في هذا كذلك الأمر في كتب ابن نووي وابن حجر وابن حزم وأمثالهم كالبيهقي تجد في كتبهم من العلم ما لا تجده في غيرها فلا يمكننا تركها والأمر بحرقها يؤدي إلى مفسدة وليست سهلة مفسدة كبيرة ضياع الكثير من العلم الموجود فيها عند البيهقي وعند ابن حزم من الأحاديث والآثار ما لا تجده في غيرها من الكتب وفي كتب النووي وابن حجر وابن, وابن حزم من النقولات ما لا تجده في غيرها من الكتب ومع هذا لا ننصح طالب العلم المبتدئ ولا المتوسط حتى أن يقرأ في هذه الكتب حتى يتمكن من العلم الشرعي وخصوصا العقيدة حتى, حتى يستطيع أن يميز بين الحق والباطل فيها فينتقي الصواب الموافق لمنهج السلف ويترك المخالف وهذا يفعله أهل العلم فيميزون لك الغث من السمين ويعطوك ناك الصافي من كلامهم لا استعنت المبتدئ ولا المتوسط بهذا تدرك الفرق بين هؤلاء ورؤوس أهل البدع الذين جاءوا من بعده لا يوجد أحد منهم وخصوصا الأحياء من يتصف بهذه الصفات ثم إن فتنة المبتدع الحي أعظم من فتنة المبتدع الميت فللحي تأثير على الأحياء أكبر وأعظم من تأثير الميت لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبقى من اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضل لأن تأثير الحي أعظم من تأثير الميت وبهذا تبطل شبهة المميعة من أصلها لما كانوا مبتدعة في تقريراتهم وأصولهم لا يرجعون إلى السلف فلذلك ولأنهم أصحاب أهواء أصلا يقررون ما يوافق أهواءهم ومناهجهم ويتعلقون بالمتشابهات ويتركون المحكمات من نصوص السلف من نصوص الكتاب والسنة ويتعلقون بالمتشابهات التي توافق أهواءهم بس وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه من التعليق على هذا الكتاب المفيد الماتع وقد قررنا فيها بحمد الله ما يبين منهج أهل السنة والجماعة منهج السلف الصالح رضي الله عنهم في التعامل مع أهل البدع في واقعنا المعاصر وتطرقنا إلى المسائل المعاصرة من ذلك أسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم والحمد لله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك